اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم انا فطحنا لك فطحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ويتم نعمته عليك ويهديك س ر ا ط ا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أ ن ف س ك م عزيز عليه ما ع ن ك م حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف ا ل رحيم فين تولوا فكُل حسبي الله لا إ ل ه إ ل ا ه عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العلي العزيز وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم والحمد لله رب العالمين إ ن الله وملائكته يصلون على النبي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 اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي ر غ ا ل ب الولي القانب البارئ الوارث المانح ا ل س ا ل ب ع ا ل بالكائن والبائن والزائل والذاهب يسبره ا ل آ ف ل والمائل والطالع والغارب ويوحده النافق والصامت والجامد والذائب يضرب بعدله الساكن ويسكن بفضله الضارب في ترتيب تركيب هذه القلب و ا خلق مخا وعزما وعبدا وعرقا ولحما وجلدا وشعرا بنزم مؤتلف متراكم م ماء دافك يخرج من بين الصلب والترائب لا س ا ت ك ر م ي و ا ل م ا ه ب ينزل في كل ل ي ل ة إ ل ى السماء الدنيا ويناديه ل من مستغفر هل من تائب هل من طالب ح ا ج ة فاملوا المطالب فلو رايت الخدام قياما على الاقدام وقد جادوا بالدموع السواكب والكون بين نادم وتائب وخائف لنفسه يعاتب وابك من م الذنوب إ ل ي ه هارب فلا يزاؤون في الاستغفار حتى يكفكفوا ل ن ه ا ر دون الغياهب فيعودون وقد فازوا بالمكنوب وادركوا ر د ا المحبوب ولم يعد احد من الكون و ا و ر خ ا ئ ء صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أ ن يخلق آ د م من ا ل ظ ي ر ا ل ل ا ز ب وعرض فخره على ا ل أ ش ي ا ء وقال هذا سيد ا ل أ ن ب ي ا ء و أ ج ل ا ل أ س ف ي ا ء و أ ك ر م الهباء صل وسلم ّ وبارك عليه قيل هو ادم قال آ د م به أ ُ ن ي ل و ا اعلى المراتب قيل هو نوح قال نوح به ينجو من الغرق ويهلك من خالفه من الاهل والاقامه إ ب ر ا ه ي م به ت ق م حجته على عباد ا ل أ س ل ا م والكواكب قيله وموسى قال موسى أ خ و ه ولكن هذا حبيب وموسى كليم ومخاطب قيله عيسى قال عيسى يبشر به وهو بين يدي نبوته كالحاجب قيل فمن هذا الحبيب الكريب الذي أ ل ب س ت ه خ ل و ة الوقار وتوجته بتيجان ا ل م ه ا ب ة والافتخار ونشرت على راسه العصائب قال هو نبي استخرته من لؤي بن غالب يموت ابوه وامه ويكله جده ثم عمه شكيك ابو طالب اللهم صل وسلم وبارك عليه م و ب ا ر ك عليه يبعث من تهامه بين يدي القيامه في ظهره علامه تذله الغمامه ت ب ي ع السحائب فجري الجبين ليلي الذوائب أ ل ف ي ا ل أ ل ف ي بمي الف م ن و ن ي الحاجب سمعه يسمع صرير الكرم بصره إ ل ى السبع ا ل ب ا ك ثاكب قدماه قبلهما البعير فازال م ا اشتكاه من المحن والنوائب آ م ن به الضب وسلمت عليه ا ل أ ش ج ا ر وخاطبته ا ل أ ح ج ا ر وحنى اليه ا ل ج ز ع ح ن ي ن ا حزين النادب يداه تظهر بركتهما في المطاعم والمشارب قلبه لا ي ف ل ولا ينام ولكن ل ل خ د م ة على الدوام مراقب إ ن اودي ي ع ف ولا يعاقب و إ ن خوسم ي س م ت ولا يجاوب أ ر ف ع ه إ ل ى أ ش ر ف المراتب في ر ك ب ة لا تنبغي قبله ولا بعده لراكب في موكب من ا ل م ل ا ئ ك ة يفوق على سائر المواكب ف إ ذ ا ارتقى ع ن الكونين وانفصل عن العالمين ووصل إ ل ى قاب قوسين كنت له أ ن ا النديم و ا ل م خ ا ت ب اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم وبارك صل وسلم عليه ثم ل ب ه من الفرش قبل أ ن يبرد الفمس وقد نال جميع المارب ف إ ذ ا ش ر ف ت ر ب ت الطيبه منه ب أ ش ر ف قالب سعد إ ل ي ه أ ر و ا ح المحبين على ا ل أ ق د ا م والنجائب اللهم صل ِّ وسلم ِّ وبارك ِ عليه اللهم صل ِّ وسلم ِّ وبارك ِ عليه فسبحان من خصه صلى الله عليه وسلم ب أ ش ر ف المناصب والمراتب أ ح م د ه على ما منح من المواهب و أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له رب المشارك والمغارب و أ ش ه د أ ن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إ ل ى سائر ا ل أ ع ا د م و ا ل أ ع ا ر ب صلى الله عليه وسلم وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه أ و م ا ل م آ ث ر والمناقب ص ل ا ة ً وسلاما دائمين متلازمين ي أ ت ي قائلهما يوم ا ل ق ي ا م ة غير خائب اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن ش ر ل م ا ن س ت ف ل ح د ى ش ر د ه دعويه كان غير ربحيه ذات م ض م و ر ا ت ه م س ت ع ي م قال في ح ك ه من لم يزل سميعا علينا إ ن الله وملائكته يصلون على النبي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 عن بهر العلم الدافق ولسان الكرم الناطق أ و ح د ع ل م ا ء ما ا سيدنا عبد الله بن سيدنا العباس رضي الله عنهما أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال ان قريشا كانت نورا بين يدي الله عز وجل قبل ان يخلق آ د م بالفي عام يسبح الله ذلك النور وتسبح الملائكه بتسبيحه فلما يخلق الله ادم اودع ذلك النور في طينته قال صلى الله عليه وسلم فاهبطني الله عز وجل إ ل ى الارض في زهر آ د م وحملني في السفينه في سلب نور وجعلني في س ل ب الخليل إ ب ر ا ه ي م حين قذف به في النار ولم يزل الله عز وجل ينجلني من ا ل أ ص ل ا ب ا ل ط ا ه ر ة إ ل ى ا ل أ ر ح ا م ا ل ز ك ي ة ا ل ف ا خ ر ة حتى أ خ ر ج ن ي الله من بين أ ب و ي ه وهما لم يلتقي على شفاه قط اللهم صل وسلم, وسلم وبارك عليه الحديث ل صلِّ وسلِّم عَلَيهِ ل ه م وَبَارِكْ ا الثاني عن أ اطيب ن ياسار عنك بالاخبار قال علمني أ ب ي ا ل ت و ر ا ة إ ل ا سفرا واحدا كان يختمه ويدخله الصندوق فلما مات أ ب ي فتحته ف إ ذ ا فيه نبي يخرج آ خ ر الزمان م و ل د ه بمكه و هجرته ب ا ل م د ي ن ة و سلطانه بالشام يكس شعره و يتزر على وسطه يقول خير ا ل أ ن ب ي ا ء و أ م ت ه خير ا ل أ م م يكبرون الله تعالى على كل شرف ي س ف و ن في ص ل ا ت ك س ف و ف ه م في الكتاب قلوبهم مصاحبهم يحمدون الله تعالى على كل شده ورخاء ثلثي يدخلون ا ل ج ن ة بغير حساب وثلث ياتون بذنوبهم وخطاياهم فيغفر لهم وثلث ياتون بذنوب وخطايا عظام فيقول الله تعالى للملائكه اذهبوا فسرهم فيقولون يا ربنا وجدناهم أ س ر ف و ا على أ ن ف س ه م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 فيقول الحق عزتي وجلالي لا ج ع ل ت م ن أ خ ل ص لي ب ا ل ش ه ا د ة كمن كذب بي أ د خ ل ه م ا ل ج ن ة برحمتي يا عز جواهر العنقود خ ل ا ص ه سر سر و ج و د مادحك كاسر ولو جاب ببذل مدحود وواسفك عاجز عن حسر ما حويت من خصال الكرم والجود الكون إ ش ا ر ه وانت ا ل م ن س و د يا أ ش ر ف من نال المقام المحمود وجاءت رسل من قبلك لكنهم بالرفعه والعلا لك شهود اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه احذروا قلوبكم يا معشر ذوي الالباب أ ج ل و ل ك م ع ر ا ش م ع ا ن ي أ ج ل ا ا ل أ ح ب م ا ل م ي ص و ج ب أ ش ر ف ا ل أ ل ق ا ب ا في ا ل م ا ل م ي ن يجب ان يكونوا ف م المسلمين وشمش ا ل ر س ا ل ة في سماء الجلاله خرج به مرسوم الجليل ل ن ق ي ب المملكه جبريل يا جبريل انادي في سائر ا ل م خ ل و ق ا ت من أ ه ل ا ل أ ر ض والسماوات بالتهاني والبشارات ف إ ن النور المسود والسر ا ل م ك ن و ن الذي أ و ج د ت ه قبل وجود الاشياء و إ ب د ا ء ا ل أ ر ض والسماء أ ن ك ل ه في هذه ا ل ل ي ل ة لابتم ا ه مسرورا أ م ل ا به الكون نورا و أ ن ف ل ه يتيما واطهره أ ه ل بيته تطهيرا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم ب ا ر ك عليه فاهتز ا ل ع ر ش تربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبه مجرا و ا م ت ل أ ت السماوات أ ن و ا ر ا ودجت ا ل م ل ا ئ ك ة تهللا وتمديدا واستغفارا <سؤال> سبحان الله الحمد لله ولا إ ل ه إ ل ا الله والله أ ك ب ر سبحان الله الحمد لله ولا إ ل ه إ ل ا الله والله أ ك ب ر سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله ولم تزل امه تراءى عن من فخره وفضله إ ل ى نهايه تمام حمله فلما اشتد بها الطلق ب إ ذ ن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا محامدا كانه البدر في تمام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم, صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم